تقبل هدية الله التي أعطاك إياها الستر هدية منه سبحانه فإن بعض الناس لا يسترهم الله تعالى فإذا سترك الله فاقبل هديته. لا تردها عليه قد يقول قال ما فهمت كيف أردها بعض الناس يردها بفضح نفسه تفضح نفسك وتجاهر المعصية ستر هدية الستر عطية لا يصح أن أردها هذا سؤدب مع الله عز وجل فلنقبل عطيته بأنه سترنا اصلا ما الفائدة أن يفضح الإنسان نفسه حتى أن بعض الناس يتحدثوا بعد سنوات عن أشياء ربما تاب عنها في صغره وشبابه ما الداعي أن يذكره الآن وقد ستره الله عز وجل بعضهم يقول كل الناس يتحدثون عن ماضيهم وأفعالهم سبحان الله هذا مبرر يعني الستر شيء غالي ومع هذا فإن العبد فوق معصيته يزيد الأمر سوءا بأن يرفض هذه العطية ويتحدث أمام أصحابه ويفتخر بأن فعلت كذا وكذا سؤال سؤال هذا الذي فضح نفسه وأصر ورد عطية الله الستر ماذا،, ماذا سيحدث له سيعامله الله تعالى بما يستحق كيف انتبه معي لو أن إنسان أخطأ وفعل فاحشة من الفواحش وأرد الناس أن يعاقبوه فقام أحدهم فستره ووضعه داخل بيته لكي يستره فما كان من هذا الشخص إلا أنه أخذ صوره أثناء الفاحشة ووزعها وضعها على الانترنت نشرها, نشرها على كل الناس ماذا سيفعل صاحب المنزل لا شك أنه سيطرده سبحان الله فتعاند وتفضح نفسك هذه ردة فعل طبيعية لكرامة صاحب المنزل بسبب سوء أدب هذا الشخص طيب إذا كانت هذه ردة فعل مخلوق لأنه هين فربنا سبحانه أعز وأكرم وأجل وأعظم فبالمقابل إذا تعامل العبد مع ربه بهذه الطريقة فإن الله تعالى يعافي كل الناس يوم القيامة إلا هذا الشخص المجاهر الذي رفض ستر الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل رجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله يعني ستر الله عليه ما ما فضحه قال فيقول يا فلان عملت الباريحة كذا وكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه صلى الله يعافينا وإياكم من يسترنا وإياكم سبحان